بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوخوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريب يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناة يُؤْنِفُ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله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 فَقَلَتِ فَأُصِلُوا جُهَّةَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَمَسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مرضا أفر أو جاء أحد منكم من الغواط أو لمست النساء فلم تجدوا ما أنفتم فلم تجدوا ماء صعيدا طيبا ويمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 ولا يجرمنكم شنئ آل قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا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 قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعده مِنْهُ مثنى عشر نقيبا وقال الله اني معكم لَإِنْ أَقَمْتُ مُصْلَاتَ وَأَتَيْتُ مُزْكَاتَ وَأَمَاتُ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُ مَوْهُمْ وَأَقْرَضْتُ مُلَّاهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ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 فَبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناههم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تقنع على صائرته إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا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 إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهدك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما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 ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قب جاء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 إِن فَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني الله رب العالمين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 اتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن له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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه فَحَسْبَ إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حقب الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا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 تَشْتَوُوا بِآيَاتِ ثَمَنٌ قَلِيلٌ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَرْجُلَ فبالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفار كله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون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 هُوَ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِمَا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلتم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم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 صار أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِن كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَوْا الَّذِينَ فِي قلوبهم ما رضي يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عبده فيصبحوا على ما أسرفون في أنفسهم نادمين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 صدق منكم عادينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب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 من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة وهم راكعون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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ تَمْسَسْكَ بِهَمْسٌ فَلَا تُجَاوِرْهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ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 ما أنزل إليك من ربك قيانا وكفرة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدونا ر للحرب أطفأهم الله، ويسعون في الأرض فسادا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 إما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون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 بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 كيف نبين لهم الآيات ثم انظر لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَبُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ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 ولو كانوا مؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشتد سعدا وثل الذين آمنوا اليهود والذين أشرطوا ولا تجدن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين قووا إن صار ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ففيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَيْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ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 فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين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 يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 وَإِنَّمَا تَسْأَلُونَ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَّ اللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَهْنَأَ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ فكم لا يضركم من ضل إِذَا اهتديتم الى الله شاهدت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثناء وعذل منكم أو آخرين من غيركم أو آخرين من غيركم إن آتتم وربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرا ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُسِرَ عَلَاهُ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ فيقسمان لله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأكوا بالشهادة على وجهها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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم أدر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أتيت بك بروح, بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله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 وَإِذَا أُوحِيتُ إلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيِّ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا السماء قالت تقموا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن كل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يترك بعد منكم فإنني أعد به عذاب لا أعد به أحدا من ذَبَن مَرْيَمَ أَن لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ <تصفيق> إِن كُنْت قُلْتَهُ فَقَد عَلِمْتَهُ مَا فِي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 لَمَّا مَاتَ وَفَّيْتَ نِقًّا تَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدَ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ